إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه الما الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين هو أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأنصر من ابتغي لا إله إلا هو لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له كل شيء هالق إلا وجهه لم يطاع إلا بعلمه ولم يعصى إلا بحلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار القلوب له مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين دينه والأمر أمره والرسل رسله والخير خيره والقضاء قضاؤه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين خليل رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله تعيش الأمة الإسلامية واقعا معقدا وأوضاعا شائكة وأحوالا شائها حلقات من الكيد والتآمر الخارجي مع ضعف وخور وعجز وتقاعد وتقاعس وتخاذل وانهزام داخلي وإن هذه الأمة التي تمر بهذه السلسلة من حلقات التآمر مع ضعف عناصر الأمة في داخلها هو الذي أطمع أعداء الأمة فيها وإن أجمع المفكرون والساسة والرؤساء والوزراء وأهل العلم وأهل الفضل والمصلحون الذين يريدون أن يغيروا من واقع الأمة وإن أجمعوا على مجموعة من الأسباب التي أفضت بالأمة إلى ما نحن فيه اليوم في ذيل الأمم التخلف في جوانب الحياة كلها مع ضعف في الاستمساك بالدين غير أني أقول أن السبب الرئيس الذي ينبغي أن يتفق عليه الجميع يرجع إلى سبب واحد وهو بعد الأمة عن مرجعية الكتاب والسنة فهما وعملا وتنزيلا في واقع الحياة إن الأمم القوية والحضارات العزيزة هي التي تولد في المحكات وهي التي أول ما تبدأ بتشكيل هويتها وتحقق وتحدد مرجعيتها ثم تحدث بعثا في الأمة وفق هذه المرجعية وعلى قرار هذه الهوية إن لله عز وجل سننا ونواميسة وقوانينا في تغيير الأمم والحضارات من ذلك قوله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال إن الأمم تحيا وتموت كالأبدان تماما إن الأمم والحضارات تشب وتهرم كالأشخاص والأعيان تبدأ الأمم قوية وفتية ثم تنهار تولد الأمم من العدم وتوجد نفسها مكانا وحيزا كما يولد الطفل الصغير يترعرع ويشب وينشأ وبعد ذلك يقوى ثم ينهار ولأني على يقين كامل وعلى يقين تام بأن بعث هذه الأمة لن يكون إلا بطريق واحد إن تغيير أوضاعنا وإن تصحيح مسيرتنا وإن النهضة بشعوبنا وإن التنمية التي يريدها الناس لا تكون إلا عبر باب واحد كل باب سواه موصد وكل طريق غيره معوج إنه طريق النبوة إنه طريق الوحي والنبوة أما الفلسفات والتنظير لا يفيد الأمة شيئا يفيد الأمة أن تستمسك بالوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فوالله لن تنهض سوف تتخبط إن أعظم مشكلة في أمتنا أنها لا مرجعية لها ولذلك كل إنسان يعبد الله بمزاجه من الناس من يعبد الله بالطبل ويظن أنه يتقرب إلى المولى جل وعلا كيف عبد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ربه وكيف ذكره لماذا لا تذكرون الله كما ذكره رسوله المعظم المكرم صلى الله عليه وسلم ولأن الأمة تعيش أوضاعا كما قلت في المقدمة صعبة وحريجة ولأن السبيل والطريقة لتصحيح مسيرة الأمة إنما يكون عبر بوابة وطريق النبوة سوف أنقل جمعكم الكريم إلى طيبة وإلى المدينة في السنة التاسعة من الهجرة النبوية في رحلة أرجو أن تكون ممتعة ولكن قبل أن تكون ممتعة نرجو أن تكون فاعلة ومؤثرة ومصححة لكثير من الأوضاع لتحصل النهضة التي نريدها وليكون الخير الذي نرجوه وليحصل الأمل الذي نتمناه في أن تسود الأمة بقيمها وبمجدها وبعزها وبسؤددها وبمكانتها وبرسالتها بين الأمم إن هذه الغزوة التي سوف أتحدث عنها وأنقلكم إليها بعد هذه المقدمة كانت في السنة التاسعة من الهجرة النبوية في شهر رجب هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتبر هذه الغزوة من أعظم الغزوات ذكرت في القرآن في سورة التوبة ذكرت تفاصيل هذه الغزوة لما نظرت إلى هذه الغزوة وجدت أنها توافق واقعنا الذي نعيشه فيها كثير فهي حل لكثير من مشكلاتنا إنها غزوة تبوك التي سميت في القرآن بالعسرة إنها غزوة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم غزوة تبوك الدرس الأول في هذه الغزوة ثماني دروس ولكني حرست أن تلامس واقعنا وأن تكون قريبا من الأحداث التي نعيشها لأني على يقين أن الوقائع والأحداث التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام اختارها لتكون ميزانا دقيقا وحلا ناجحا وعلاجا شافيا لكل مشكلات الأمة حتى قيام الساعة ومن هنا تأتي المعجزة المعجزة أين في أن يأتي رجل الأمي فيمارس الحياة ويرسي دعائم وقواعد الخير والقرآن يسطر هذه الوقائع والأحداث لتقرأها الأجيال بعد الأجيال وليخرج كتاب عظيم وسفر جليل اسمه السيرة النبوية كتابات كتبت ومؤلفات ضخمة وأسفار عظيمة كلها تتحدث عن هذه السيرة التي كانت على مدار 23 سنة عقدين من الزمان غير فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم مسار ليس مسار مسار, مسار, مسار الجزيرة العربية التي عاشها غير مسار ومسيرة الإنسانية جمعا في غزوة تبوك الدرس الأول الظروف الصعبة والمتغيرات الشديدة لا تمنع من نشر الحق ولا إقامة الدين جاءت الغزوة في أوضاع حرجة وتحت ظروف صعبة كيف الحر شديد والصيف قائض والجوع شديد والمدينة خالية من الطعام والناس يعانون في قوتهم جاءهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يخرجوا معه ما قالوا وتعذروا كما تعذر المتعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون غزوة عجيبة أعجب ما في الغزوة القرآن, القرآن, الذي الذي دو القرآن الذي خلد هذه الغزوة وذكر حتى تفاصيل هذه الوقائع الدرس الأول المتغيرات والظروف الحرجة لا تمنع من إقامة الحق كثير من الناس إذا أمرتوا بشيء من الخير يتعذر كل متعذر فاشل ليه ما عملت كده الناس ما ريحون انت فاشل ما فيش يمنعك من اقامة ما تريد وتحقيق ما تصبو اليه الا الارادة العاجزة و الا الهمة المصب... الهم المصبطة اما اذا كنت من اصحاب الارادات القوية فلا يمنعك شيء والدليل هذه الغزوة لن... لنأخذ هذا الدرس العظيم من هذه الغزوة إنها غزوة الشدة والظروف الصعبة لم تمنعهم ومع الغزوة والناس في ضيق بدأت الثمار تنضج وطاب للناس المقيل وأراد الناس أن يمكثوا طال انتظارهم لهذه الثمار شهور هم ينتظرونها في أوام الحصاد. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا والله هذا صعب صعب على النفوس الضعيفة ولذلك كما سوف يظهر لنا ستأتي الوقائع والوقائع العظيمة ما سبب هذه الغزوة بعد هذا الدرس الأول سببها أن الروم بعد أن سيطر النبي عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب في بلاد الشام بدأوا يعدون العدة لغزو المدينة قال عمر رضي الله عنه سمعنا أن آل غسان ينتعلون النعال لغزونا أي تجهزوا وتهيئوا وقد امتلأت صدورنا منه حتى إذا سمع الناس بالليل صوتا ظنوا أن الغسان قد أقبل حتى أن رجلا جاء لعمر رضي الله عنه بالنين وطرق عليه الباب أخرج يا أخرج يا عمر أخرج فقال عمر أجاء الغساني أول شيء تبادر إلى ذهنه فقال له الرجل أصعب من ذلك وأشق هجر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلق نسائه وفي في ذات الأيام كان يسلم هجر نسائه في ذات الأيام وهم ينتظرون الغساني عمر رضي الله عنه أول شيء تبادر إليه لما رأى طرق شديد قال أجاء الغساني إن الروم حاولوا أن يغزو المدينة وجهزوا جيشا عظيما ولكن القائد المحنك ولكن الإمام الواعي ولكن القائد الفذ جاء بقرار حازم وصارم أن يبادرهم بالغزو هو وأن يخرج إليهم في عقل دارهم إنها السياسة التي ظن الناس أن السياسة تؤخذ من الغربيين وجهلوا أن السياسة في أسمى صورها وفي أبهى ممارساتها الراشدة هي في مشكات النبوة قرر أن يخرج مهما كانت الظروف ومهما كانت العسرة والقرآن سماها بالعسرة في ساعة العسرة هذا درس لا عظيم الدرس الثاني ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة إلا ورى بأختها إذا أراد أن يخرج مثلا إلى برسودان أخبرهم أنه سيخرج إلى عضبرة حتى يباغت العدو وحتى لا تعرف الأخبار من المنافقين حتى لا تخترق الجيش إلا في جيش العسرة والناس في المدينة أخبرهم أنه يريد تبوك وأنه يريد المكان الفلاني لقتال بني غسان بصورة واضحة صريحة وذلك أولا لخطورة الموقف ثامل للأوضاع الحريقة والظروف الصعبة الجوع الحر الشديد طبعا للأسف الشديد الأمة لما فارقت محراب الجهاد فارقت العز وفارقت الكرامة لما ركن الناس إلى الدنيا والمكيفات والمكاتم الفخمة والفراش الأثيل لما فارق الناس التعب في الدين والجهد في سبيل الله أصابهم ما أصابهم من الذل إنهم إصداق قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهادة إلا ذل أو ذل ما ترك قوم الجهادة استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وعبأها تعبئة عامة أخبرهم أين يريد وفي ذلك يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا استنفرهم تعبئة عامة ليخرجوا جميعا في ظل الظروف الصعبة والأوضاع الحرجة ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة الهوى السمح والمكيفات يخل الناس الخضبة المكيف كان وقف في السخانة يقول لك ما فهم من حاجة ليه؟ قال مسخنين نحن حرانين قال والله يا اخواننا انا باستغرب يعني أو اشياء عجيبة ناس بيصلوا بالميكرافون في في محلة ما في محلة هنا في محل من المحلات استفتوني الزون الساقري جنب الجامع وكل يوم في حفلة الصلاع عشر دقائق العشاء تمانية ونص. تسعة إلا الناس جنتهم الحفلة لحد 11 زور اشتكاهم ما في ما قال أزعجتونا بالله بس الجامع هو البزعج خير في ناس عندهم قلق ما بزعجوا إلا الجامع يجي عاجد عاجد مناسبة عاجد يقول ما أحد يتكلم يتململه يقول لك يا أخ ما تختصر يا أخي مع إنهم قاعدين يتونسوا ساعة كاملة يوم يتكلموا في الدين يضايقوا ما داري كلام في الدين كويس حدثترين عاجد واحد غنيان قاعد جنبي الزول بيتكلم، قال ما تغالوا في المهور الناس يخلوا الوجاهات يبسطوا قال لي يا أخي الزول ده كلامه دا ما يخلي يا أخي يعقدوا يريحنا يا أخي الكلام ما نفع معه ما نفع معه دائرة ففخة هو عنده قروش وفي عرسة جاية دائرة يعمل بسخ تقيل لما الكلام جاي هبشوا ما دار يغير الناس ما دار يغير ما دار يغيروا دائرين الدين البوافق هواهم تتكلم في الدين كلام واضح ويا الزؤال اللي قلت الخبة دي يا شيخنا ما كانت قوية ليه عشان هبشته في نفسه كويس ياخي ياخ المصلوب أن تسمع لتغير مشكلة الأمة تعيش مشكلة كبيرة جدا ولذلك عبا نبي سلم الأمة والقرآن قال ثاقلتم إلى الأرض والآن الأمة ثاقلت إلى الأرض الجامع بيزعج والحفلات ما الواحد ممكن يجنب في حفلة ما يتضاير يجنب في درس في العجب يا أخي لو الشيخ يتكلم وطول عشر دقائق يقول لك عندنا مواعيد شوف مش عند مواعيد بعد العاجل تلقانوا في الجامعة يتونسوا ويقفوا بره يتونسوا المواعيد ينازل ما تحصل مواعيدك ولا المواعيد لما يكون في كلام في الدين شيء عجيب نفوس, نفوس عجيبة وسوف نعرف هذا في هذه الغزوة بصورة واضحة وجلية انفروا خفافا وثقالا هكذا جاءت الآيات في القرآن في صورة التوبة في غزوة تبوك انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آيات عجيبة وحس عجيب الدرس الثالث أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يساعدوه في تجهيز إخواننا الجهاد زمان تدفع من جيبك وتقدم روحك حس طبعا ما في جهاد الجهات زمان تجيب لا تمشي تجيب حصانك وتجيب الحصان تجيبه انت وتأكير رغبتك لحد ما تمشي وتجي راجع وممكن تموت امر النبي سلم ان يجهز الجيش معه اول من تصدق تصدق ابو بكر الصديق جاء بماله كله جاب ماله كله وكان قوامه أربعة آلاف درهم أربعة ألف درهم حصيلته زي ما بقوله حصيلت العمر جاب كلها خدتها وده باب عظيم أنا سميت الدرس الثالث الدرس الأول الظروف الصعبة لا تمنع من إقامة الحق الدرس الثاني الغزوة حساسة لذلك صرح بها ولم يورى ووضح ثالثا الدرس الثالث أسميته الأغنياء في خدمة الدين أسوأ شيء أن يكون الدين في خدمة الناس الدين في خدمة الناس كيف الناس يستغلوا الدين وشعارات الدين للوصول إلى مآربهم ده سيء وردي الصحيح أن يكون الجميع في خدمة الدين الأغنياء في خدمة الدين جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله جاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين بمال كثير جاء محمد بن مسلمة بمال كثير جاء طلح بن عبيد الله بأواقي من الذهب والفضة وجاء عثمان ودبروا وجاء عثمان رضي الله عنه بأربعين وتسعمائة ناقة تسعمائة وأربعين ناقة جاب كلها وقفها وستين فرس وقال يا رسول الله لا يشاركني فيها رجل بعقال ناقة ولا لجام فرس حبل زول دخل ما فيه كله علي في ناس بيدفعوا للدين وفي ناس بيدفعوا للكرة يزول بهواء وناس بيدفعوا للفنانين وناس بيدفعوا وجهها ومكانه وشوفوني وناس يدفعوا في الباطل يدفع يعمل قناة فضائية عنده قروش تجيلة ما عارف يودي أين يعمل قنة فضائية كلها تعري يهدم قيم الدين وقيم الأمة كلهم موجودين وكلهم مسلمين أنا ما بتكلم عن الكفار العمل قنوات هدامة لأنه دا سبيلهم لازم يحاربون كده لازم يخدروا شبابنا بالشهوات والصور عارية لكن أتحدث عن رجال أعمال مسلمين يتبرعوا أي زول يتبرع يدفع في الحروب يدفع في الحروب ويجهز ناس يديهم كم لاندي كروزر هذه الغزوة الأغنياء كانوا في خدمة الدين ومن أسباب نهضة الأمة أن يكون أغنياؤها في خدمة الدين إخواننا والله أنا باستغرب تجي أي حاجة عيد الحب تبقى ناسد لكاتين حاملين حاجة وبيبيعوا لون بيتبيع لون ليه انتو حارفين ده انجيل ده انجيل جابوا ليه شاب الانجيل ده بوزع في قلب الخرطوم مش زمان انبارح اول انبارح الانجيل ده دار اقولك انه الامة باهتة انا وابلوم زي ما انت لا تنشر الاسلام في أوساط المدار ينشر نصرانيا في وسطك لكن هل مسموح لنا أن نشر الإسلام الآن في ظل الحركة الشعبية في الجنوب هل مسموح مسموح لنا أصلا ينبغي أن يسمح لنشر هذا الباطل، لكن الحصول شنو؟ الموقف الجميل الذي حصل في واحد شكله بسيط راجل مسلم بسيط جاء ماشي الناس شاه بسيط هو لابس على الراغي هدومه مشرطة شغال على التالي حاجة بشكل قاموا أدولي عارف عمل شنو شالوا رمو لهم في, ال... في قالوا أنا مسلم أنا مسلم مشى، شخ تاني تلفت أنا مسلم قال لول رمو طوال جدعوا لول لو أي زول مسلم بيجعوا كان بيحصل شنو في ناس بشيله، عارف ليلة أنه مجانا والله أنا خايف يتخاطفوا ويجوا نعطيب فوق ذاته تخيل في الريق. أنا مسلم قال لهم أنا مسلم والله مسلم أنت مسلم فعلا الأغنياء في خدمة الدين جاء عثمان بعد أربعين وتسعمائة ناقة وستين فرس جاء عثمان بأربعين أوقية من الذهب ذهب جمع مال كثير جاء بدراهم ودنانير حتى قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم يا السلام الدرس الرابع البكاؤنا في ناس ما عندهم قلوش ما عندهم وهم سالم اسمعوا اسمعوا الصحابة حتى لو انت بتسمعوا لأول مرة في حياتك لا يضرهم ولازم انا اقولهم لان دين الكرام دين الكرام سالم ابن عمير العوفي هرم هرم بل هاء هرم ابن عبد الله الواقف، عرباض ابن سارية الفزاري، علبة ابن زيد الغفاري، حتى لو ما سمعت ما يضرهم شيء. عبد الله ابن مغفل المازني ديلجو قاول له لا نحدها نمش لكن حاجة عندنا ما في. تشيلنا معك، شوف لنا أي طريقة؟ قال لهم ما في طريقة. ولا على الذين إذا ما أتواكَ قرآن قرآن يتحدث عن هؤلاء الذين أشن ما تقول لي أنا لا أخدم دين وما عندي حاجة ما في... ما عندك مشاعر مشاعر حية ما عندك. ولا على الذين إذا ما أتواكَ لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون علبة بالذات قام الليل في تلك الليلة والجيش سيخرج صباحا قال يا الله عثمان جاء بالمال والبعير وعبد الرحمن والعباس وأبو بكر وعمر أما أنا فإني لا أملك شيء ولكني قد تصدقت بعرضي الذي لا أملك إلا سواه أملك عرضي قد عفوت عن كل من طعن فيه ووافى علبة ابن زيد الغفاري الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي إليهم بعد السلام وقال أين المتصدق بعرضه البارحة يا علبة كتبت زكاتك في الزكاة المتقبلة عند الله صدقت تقبلت ما عنده حاجة صدق بها ديال ما خرجوا وفي غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سلكتم فجلا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر هذا في غزوة تبوك لمن للبكائين الستة سالم بن عمير العوفي وهرما ابن عبد الله الواقيف وعرباض بن سارية الفزاري وعلبة بن زيد الغفاري وعبد الله ابن مغفل المازني رضي الله تعالى عنهم أجمعين الدرس الرابع كان مع البكائين الذين لما لم يجدوا شيء الذين قدموا مشاعرهم وظهر صدقهم والقرآن لا يسطر إلا المواقف القوية وفي هذه الحادثة يسطر القرآن مشاعر واحاسيس ولكنها صادقة أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ من واصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لما حصل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة جاء دور المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سبحان الله الناس ب شوفوا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي وجهات ي ي قالوا بالله عاين دين هو الله محتاج يا حاجاتكم شوفوا المنافقين ودي درس قائم بذاته الدرس السابع هتحدث عن خطورة النفاق انت قالوا المنافقين دين منو عندهم بطاقات يعني ولا شنو قد تحدثت في خطبتنا عن المنافقين وذكرت لكم قول الحسن البصري لو كان للمنافقين اذنب لم استطعتم ان تمشوا في الطرقات من كسرتهم انتو قالين منافقين ديل منه ما بيصلوا كانوا في الجامع مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ينخروا في الأمة ويطعنوا في الدين ينشروا الرزيلة ويحاربوا الحجاب والفضيلة ويحاربوا الملتزمين ويهدموا السنة الو... و... و... ويؤظموا من شأن البدع والخرافات انتو قالين منافقين ديل شنو يعني المنافق ده شكله غير يعني إنهم منكم ومن بني جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الدرس الخامس خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبو معه ثلاثين ألف لم يحصل في جزيرة العرب أن هذا الجيش قد اجتمع ويتحرك هكذا هذه الكمية من الجيوش ما كان يستطيع أن يحركها إلا الروم والفرس أما العرب يعتمدون على حرب العصابات والغارات ما بيكون في شخص من العرب عنده ثلاثين ألف فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعشرة آلاف تحرك إلى تبوك معه ثلاثين ألف بدأ الجيش يتحرك الجوع شديد ناس جعانين الحر شديد يخوانا الغزوة دي أنا أتكلم لكم أنها الآن ربما في خمسين دقيقة الغزو استمرت خمسين يوم خمسين يوم شهر ما شو جاي بس ده في الدرب خمستاشر يوم مشى وصل تبوك مكث في تبوك عشرين يوم رجع في خمستاشر يوم خرج في رجب وعاد في رمضان عليه الصلاة والسلام جهاد طويل وكفاح مرير والنضال لأجل القيم عظيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خرج بثلاثين ألف كل ثلاثة يتعقبون بعيرا كل ثلاثة عندهم بعير واحد الناس يمشوا بالطرعين واثنان يركبوا واحد ينزل الثان يركب ثلاثة يتعقبون بعيرا عطشوا وجاعوا حتى بدأوا ينحرون من الإبل. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لنا يا رسول الله أن ننحر من الإبل فقد أكلنا ورق الشجر حتى تورمت الشفاه الشلالك بتاعتهم تورمت من من من ورق الشجر عطشنا بقوا ينحروا ليشربوا من الماء الذي في سنام البعير لكن عمر جاء وقال يا رسول الله إنك إن أذنت لهم بذبح البعير لما وجدوا شيئا يركبونه وهلكوا في الصحراء فلا تأذن لهم قال وما ذاك يا عمر أعملهم شنو قال أدع كل واحد منهم بفضلة طعامه أي جزول يا أخوان زمان أي جزول تشهد أخلك بس لو ما عندك حق الأكل والبتركبه تغنب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عليا على أهله، والناس عرضوا عنه لم يشارك في هذه الغزوة، والمنافقون قالوا أص منافقين ذين، بيقولوا قول شديد، ماذا قالوا؟ قالوا خلفه لأنه لا يحبه، علي رضي الله عنه غضب غضب شديد لما سمع الكلام ذا، ورسوله مر خلاص فات ركب وحصله، قال لقالوا أنك خلفتني لأنك لا تريدني. وأنا أريد أن أشارك معك قال يا علي والحديث في البخاري أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي فرضي ورجع وجعل على المدينة سباع أو سباع ابن عرفطة حاكما عليها وواليا وخرج بجيشه قال عمر يأتي كل بما عنده من فضلة طعام تدعو لهم فيه فيبارك الله لهم فأمر النبي بنطع جلد فرش في الواطة وأمرهم أن يأتوا بفضلة أزوادهم فجاء أحدهم يحمل كفا من تمر زوال سعيد نقدر يد تمر مع شبه الغزو وجاء راجع رايش وبكف ذرة وببقايا كسرة بالمناسبة في النص في السيرة كسرة كسرتنا الوحدة دي الكسرة الوحدة دي اسمها كسرة من الناسبة فوضعت فلما جمع ثلاثون ألف طعامهم قال عمر كان شيئا يسيرا الثلاثين ألف دي كلها خدتوا ما بتساوي أي حاجة قال والله لا وزن الخوف دخلنا ذاته الثلاثين ألف عشاء لنه بسيط فدع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم أمرهم أن يأخذوا قال أخذوا وقال لهم ليملأ كلا وعاءه فملأ الجيش كله وعاءه وما بقي كان أكثر إنها النبوة إنها النبوة وقد حصل في الطريق مثل ذلك في وادي مشقق وادي اسمه مشقق فيه شلال مو يطالع من من من الصخور المو يطالع تطلع بسيطة بسيطة فرسول قال من سبقني إلي إلى وادي مشقق فلا يأخذ منه شيئا في منافقين كانوا في الجيش إخواننا ما كنت خيل التلاتين ألفين ألفين هم منافقين تخيل منافقين مرغوا في الحرب هم ال... منافقين خرجوا و وسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوادي ثلاثة منهم شربوا فانقطع الماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وما تستغرب للنص الجايدة نص شوي صعب سأل قال من سبقني إليه قيل فلان وفلان وفلان، يعني من المنافقين ماذا فعل لعنهم ودعا عليهم ليه لعنهم ببساطة لأنهم بيستاهلوا المنافق يلعن لكن انت ما تستطيع تحدث تجد من المنافقين لكي تلعنهم لأنه دي أمور عند الله النوايا والسرائر عند الله لكن رسولهم بيعلم وبالمناسبة في غزوة تبوك دي أخبر النبي حذيفة بالمنافقين وأسمائهم في الغزوة دي وحذيفة سموه كاتم السر أو أمين السر لأنه الوحيد رسولهم وراه أسماء المنافقين في الغزوة دي لأنه حصلت منهم مواقف سيئة ماذا فعلم سلم كان عندهم فضماء أكثر أطلش الناس أطلشوا كادوا أن يموتوا قال له في عنده حبة موية زول عنده ما فيه. في زون اللي قال حبة جابه وضعها في يده المباركة ومسح بها على الصخرة وجعل يدخلها في الشقوق ويدفل ويدعو الله فخرج الماء منهمرا حتى أنك لو وقفت أمامه أوقعك في ناس منافقين يقول لك يا أخي لو أنا قلت لك ما تمشي قدامي معلش خالفني نبي يقول لك ما تمشي قدامي تمشي مكاجرة يعني ولا الشيطة شنو يعني الشغل دي شنو مكاجرة يعني شيء عجيب في الطريق شوف المنافقين دورهم في الغزوة عجيب كان ثبتوا الناس قادوا لا تنفروا في الحر والجد بن قيس وده منافق واضح الرسول قال له اخرج معنا قال لد تماشين مين شوف الاعذار ال ال قال لد احنا ماشيننا قاتل الروم قال له يا أخي أنا رجل بحب النساء ونسوان الروم جميلات ما عندي طاقة للمسألة دي أخير تخليني بلا بالله ده عذر, عذر الله قال الكرام دعونا سأجابه ومنهم من يقول إذا لي ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يا السلام ضلت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق الناقة ضلت ضلت الناقة قال لنا اخوانا فتشوا الانبياء لا يعلمون الغيب فتشوا يا اخوانا قال لهم واحد اسمه زيد ابن اللصيط قال لهم ناقته راحت هي. وما عارف مكان قال له لهم ما عارف مكان وقال لهم عامل فيها نبي كمان ودخل النبوة في الموضوع ده شنو؟ كيف ما يعرف ما كان مش بيقول لكم الخبر بيجي من السماء خبرناك كما أعرف وين قام وصل الخبر رحمة سلم فقال إني والله لا أخبركم إلا إذا أوحي إلي ما بيتكلم من رأسه ولكن الله أخبرني أنكم ستجدونها في وادي فلان وقد أمسكت الشجرة بزمام الناقة فذهبوا وجاءوا بها مر على ديار ثموت في تبوك وأمرهم أن يدخلوها وأن يمروا بها مرورا سريعا وأن يبكوا خشية أن يصيبهم ما أصابهم حتى وصل صلى الله عليه وسلم تبوك ومكث فيها عشرون يوما يقصر الصلاة ويجمعها يقصر ويجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مكث بها عشرون يوما وفيها فرت الروم وتحصنوا بعمق الشام يخواننا الغزوة دي كانت تقريبا في الأردن طلع من المدينة دخل الأردن تبوك دي الآن هي موجودة في السعودية في آخرها لكنه دخل منطقة ايلة واذرح واجرباء دي المناطق المكثير النبي عليه الصلاة والسلام وفيها جميع الذين ينتمون الى الروم من العرب جاءوا ودفعوا الجزية جاء بيحنا ابن روبة وصالح كتب وقال لهم انا معاك ودفع الجزية وجاء اهلوا اجرباء وأهل أذرح ودفع الجزية ومكة المسلم عشرون يوما لم يلق فيه كيدا لكن نشر جيشه ونشر الأمن وعلمة العرب والروم أن هذه أمة لا تكسر وأن هذا دين لا يقاوم وأن هذه رسالة لا تموت وأنها ستحيا لتبلغ مداها يا السلام ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق العودة مر سلم بعقبة موضع عالي والموضع لا يشيد لا يحمل الجيش كله النبي صلى الله عليه وسلم من هنا هاوية ومن هنا هاوية أمر الجيش إنه يتحرك بين الظلام وبالراحة عشان ما يفزول إلى الزلازل ولا زول يقع، وأن يمره، وورناه إن حيمر في الساعة المعينة معه حذيف بن اليمان يمسك بلجام الناقة، وعمار يمشي، عمار بن ياسر يمشي على يمين الناقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر، تلثم أربعة عشر منافقا تلثمو والوقت ليل جاءوا من أجل أن يدفعوا النبي بناقته في الهاوية وذا شيء عجيب ده بدخلنا في الدرس المهم خطورة المنافقين تخيل لما جاءوا جاءوا برواحلهم ما طبعا ما حقوا لزيناو 14 زور رهبين داري يزحموا يوقعوا لما رأاهم عمار وقد تلثموا جعل يهوشوع على وجوه الرواحل وقف في وش في ال ال ال وحذيفة النبي يقول له ولا يبالي قد قد سك سك سك حتى خافوا ورجعوا لما جاوز النبي العقبة قال يا حذيفة عرفت القوم الأربعة عشر بل عرفته في الجيش قاعدين في الجيش مع الناس ويصلوا كويس ومشين قالوا يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله عرفت القوم قال لا لقد تلثموا قال عرفت ما ارادوا قال لا انزل الله في هذا قرانا يتلى وهم بما لم ينالوا هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهوا في الجيش والله يا إخواننا أخطر شيء الآن تعيش الأمة المنافقين اليدافر عن العلمانية يقولوا دارينا علمانية, علمانية. وحدك يتبرج وكيتعرى القانون حاكمه يدافر عنها يدافر عنها يكتب قلمك ده الله يسألك منه يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم قلمك الكتب تبادأ يقول لك الحرية واشنوء وما تدقوا الناس زي ما بتقول ما تدقوا الناس قول للبنات ما يلبسنا في ضيق ويمشن الملاهي يجنبا ويشربوا الشيشة ده غلط أكتب قول ده غلط مشكلة كبيرة شوف رسلم بعد ما عاقبوا وما سألوا ذاته تاني ما قالوا تعالوا عالوا تقلتوا قصدين شنو لكنه أخبر حذيفة بأسمائهم قال لي دير كانوا فلان تخيل من عظمة هذا الدين لحد يوم الليل الناس ما عارفينه عملوا عملية شنيعة ولحد يوم الليل ما معروفين لكن عقوبتهم عند الله عظيمة شوفوا عظمة هذا الدين وما قالوا ثاني كلام المنافقين قالوا شافوا الناس الصحابة أجساد جميلة الله دهن جسم وناس حافظين القرآن ومستبشرين بالجهاد وده كلهم مراجعين قالوا لم نرى مثل قرائنا الحفظة ديل أشبع بطونا بس بيحبوا الأكل وأجبن عند اللقاء وكان الحار ريات ما بيجفوا ديل المنافقين وصل الخبر النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعتذروا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقية ولا محرومة ولا مفروضا من رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امننا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين اللهم كل صاحب كرب فرد كربه يا رب العالمين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين و. أغدينا عن المدينين، وأغدينا عن المدينين، وأغدينا عن المدينين. يا رب العالمين، الله وفقنا لكل خير يا رب العالمين، الله موفقنا لكل خير يا رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة.